حالت بي الاجدار سبي يوم بيني الأمصير مخدر وجدي المختار وبي حدار الكرير حالت بي اقدار سبي وما بين الأمصايا فاطمه أمي خيرت لا خيار حسن وحسين ينال هيا راول الفكر احتار شلت الحرم واطفال صغير بمصابك احنه طشينا هقو يوم لينا ياوالينا الخيل شسويه بينا هجمت كلها عالينا ما ادري بثاير طاير بينه لو دين احنا هم غيرينا يحسين يا حسين يا والينا هنين خايك يا بو يا يا جشوف اللي دي صيار قلبت علينا الكوفا يار بويا يا علي الكرا يار يطلبك القوم بثا يار جتلا أوكي الليل يار ما بو عيدنا داير راحت منه الخط طاير وبقي ينبس للأقدار يا عباس بوادي الطف العسكر يعلينا التيف وصار ويعلي نا صاف هو قلبي راي جاي في وخاف يا عباس بوادي الطاف العسكر يعني التف هو صار ويعني ينصف هو قلبي يري يجف وخاف يا أخو يا دمعي جف هو لوني يبعد خطف وسف ما تقدر توقف وانت بلا نظر و بلا شف يا خوي يا معي جف هو لوني خطف وسفه مايعتقدر توقف وانت بلا نظر وبلا شف